وَسَيَعْكُرُ سِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَلَا رَوَى وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الرَّاضِيُّ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ النُّحَمَدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيَهُمْ مَحِينَةُ الظِّهِرُونَ إِسْمَى اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ضد طول لا إله إلا هو إليه المصيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدير السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البار المصور له الأسماء الحسنى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا حَنَّانُ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ اسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أعوذ بكلمات الله الطامات التي لا يجاوزه النبر ولا فاجر من شر ما خلق وذرى وبرى الحمد لله ربي ولا أشرك به شيئا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما شاء الله لا قوة إلا بالله أشهد أن الله على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ مِ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا أَنْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْتَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك من الكسر والهرم والكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم ما أمسى به من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ولا ذلك أمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهار الحمد لله الذي ذهب بالنهار وجاء بالليل ونحن في عافية اللهم هذا خلق جديد قد جاء فما علمت فيه من سيئة فتجاوز عنها وما عملت فيه من حسنة فتقبلها مني وأعفها ضعفا مطاعفا اللهم إنك بجميع حاجتي عالم وإنك على جميع نجاحها قادر اللهم أنجح الليلة كل حاجة لي ولا تذرني في دنياي ولا تنقصني في آخرتي اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة ففتحها ونصرها ونورها وبركاتها وهداها فأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما قبلها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 بسم الله على ديني وعلى نفسي وولدي وأهدي ومالي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم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 من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخر بناصيتها إن ربي على سراط مستقيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا بسم الله الذي لا يضرر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة أمسينا وأمسى الملك كله لله والحمد كله لله أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق مدراءا ومن الشياطين مشاركيه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما توب إليه اللهم أم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله وأنت وأنا محمداً عبدك ورسولك عصبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم, أستغفر الله العظيم, أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين السعين يهتم السراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الطال